بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الضروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب المخدود النار ذات الوقود إذ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا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 اجريم من تحت النار ذلك الفوز الكبير إن بطش بك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور والودود ذو النور المجيد فعا هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كبروا في تكريب والله من ورائهم محيط بل وقرانهم مجيد في لوح محفوظ